بوك تو 47 47 سبعة واربعون قطفوش الناس للسفر الإعداد للسفر تيفيا سكراوا موسو كوفرس ينبغي أن نعبئ شنطتنا يجب أن نعبي شنطتنا تو neko nedrīksti ينبغي أن يجب أن لا تنسى شيئا tev ir تحتاج إلى شنطة كبيرة تحتاج إلى شنطة كبيرة Neaizmirsti pasi. Lētansā žāvāza safar. Lētansā žāvāza el safar. Neaizmirsti lidmašīnas biļeti. bijeti. Lētansā tāvkīrat al tajarān. Lētansā tāvkīrat al Neaizmirsti ceļojuma čekus. Lētansā. لا تنسى الشقق السياحيه paņem līdzi pret iedegumu krēmu huz ma'aka krim waqi min alshams خذ معك النظرة الشمسية بيدسر طلا خذ معك القعة الشمسية خذ معك القبعة الشمسية تجرب بيدكار هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ He turīd en takhodz mākā, turok? Vai tu grībi paņemt līddzi ceļvedi? Hel turīdu en tak huza mākā, muršidan sijāī? He turīd en takhoz Vai tu gribi paņemt līdz lietu sargu? He turīdu en tak مطر؟ هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ <تصفيق> تذكر البنطلونات، البنطلات، والقمصان، والجوارب تذكر البنطلونات، والقمصان، والجوارب Podomā par kaklasajtem jostām žaketēm. Tiezakar rāptātā unkā un ahzime un sutorāt. Tiezakar rāptātā unkā, ahzime un تذكر البجامات وقمصان النوم والتيشرات تف النشكربس صندلس وزابك أنت تحتاج إلى احذية وصنادل وجزم أنت تحتاج إلى احذية وصناادل وجزم تف النش مك صلاقي؟ ziepes un تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر tev ieb nepieciešama ķemme zobusuka un zobu pasta تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان تحتاج إلى مشت وفرشات أسنان ومعجون أسنان